فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما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 فَمَا اسْتطاعُوا أَنْ يُظْهِرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقَبًا قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنَ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ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 كفروا والتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا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 مَن كان يرجو لقاآ ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بيك عبده زكريا اذ نادى ربه نداءا خفيا قال ربي ان وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك ربي شقيا وإن أرث من آل يعقوب وجعله رب رضيا يا زكريا إننا نبشرك بهلا من اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سمية قال رب أن يكون لي غلام وكانت امرأة عاقرة وقد بلغ الكبريئية قال كذالك قال ربك هو عليهن وَقَدْ خَدَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْءٌ قَالَ رَبِّ جَعَلْتُهُ آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَنَ نَاسَ ثَلَاثَ لَيَالِ سَوِيَةٍ فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيَّا وحنانا من لدنا وزكاه وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرطيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا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 وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع نخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحت ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع نخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكني واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي, فقولي إن نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فليا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا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 إيما دمت حيا ودرًا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا ودرًا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي سبحانه إذا قطع أمر فإنما يقول له كن فيكون وإن الله رب وربكم فعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلاف الأحزاب من بين للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنزلهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة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 إنه كان صدق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إن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 اُولَٰئِكَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَجَدتَ بَيْنَنَا إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة, أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من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 سيّا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصقبث لعبادته فاعبده واصقبث لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان ما ممت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. أولا أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. فو ربك لنحشرنهم الشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم يا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صريا وإن نحن ثمما قضية ثم ننجي الذين التقوا ونذر الظالمين فيها جثية وإذا تتل عليهم آياتنا بينة قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفديقين خير مقام ووأحسن نديا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 أضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدا ويزيد الله الذين اهتدوا هدا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَالْمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَوْدًا وَاتَّخَذَ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 وتكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما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 فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المبتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحدا هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش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 وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُذُورُ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا وَلَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا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 تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنما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 فَلَبِئْتَسِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدْرِي يَا مُوسَى وَاصْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا في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 وآرا فأتياهم فقولا إننا رسول ربك فأبصل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إن قد اوحي إلينا أن ربكم يا موسى قال الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال